أعوذ الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآفَاقِ لِلْآفَاقِ لِلْأَجْرِ طم الله واسلع ذتا عينك واطيع الله موسیقی لا الله يكلمك. لهم درجات عند ربهم ومرضهم بیشتی to كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك من جذلونك في الحق ببد متب نَكَّ ما صقون إى What thou اي يريد الله ان يحق الحق بالكلمات وهو عقاب بالالكافرين الله قايو بظل البطل والا لو كره المديرون اذ تستغيثون ربكم استجاب لكم أن. وَمَن نَّفۡرُؤُ إِلَّا مِنۡ عَبۡدِ ٱللَّهِ, الله أكبر. تعالى. تعالى. تعالى.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 سث فوق ص ذينا كفروا زحف فلا لهم الاذاب يا وَمِنْ وَلِّهِمْ يَوْمَ إِذْ دُبِّرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ <تصفيق> وقوم تحييزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم جهنم وَمَا أَمْرُنَا نُمَوِّ بِالسَّلْمِ فَلَمْ تكن أَلَمْ تَقُتُلُوهُمْ ولكن الله يحفظك <تصفيق> وما وفه وقير لكم الله <تصفيق> السلام يا السلام. أطيع الله ورسوله ولا تؤ. مول <تصفيق> <تصفيق> حاجة ولا Yeah. وتكونوا كالذي تجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان